ظاهرة. لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق الكلام في الصلح والصلح كما تقدم لنا هو معاقدة يتوصل بها الى الاصطلاح بين المختلفين او الاصلاح بين المختلفين وهو انواع ولكل نوع باب مستقل وهنا الصلح بين المختلفين في مال أو غيره وهو نوعان صلح على إنكار وصلح على إقرار والكلام الآن في الصلح على الإنكار أن المرأة يدعي على آخر شيئا ما والآخر لا يقر له بذلك ولا يعترف ولا يعلم أن عليه حق في هذا فيصلح مع صاحبه لئلا يتعبه في الدعاوي والمشاكل والرفع إلى المحاكم يقول ما عندي لك هذا الشيء ولا أعرف أن عندي لك شيء من هذا لكن لا مانع أن نصلح أنا وانت فهذا هو صلح الإنكار فإذا اصطلح فكما تقدم لنا هو في حق المطالب بمثابة البيع وهو في حق المطالب بمثابة الإبراء وافتداء يمينه ونحو ذلك لا يكون حكم حكم البيع وعرفنا الفرق بينهما أنه بالنسبة للمدعي يمكن أن يؤخذ منه الشقس بالشفعة ومن يمكن أن يرد الشيء الذي أخذه بالعيب إذا كان فيه عيب أما بالنسبة للمصالح الآخر فهو يعتبر بمثابه ابراء او افتداء او نحو ذلك لا يؤخذ منه ما في يده بشفعه ولا يرده بالعيب قال هنا رحمه الله فان كان احدهما يعلم كذب نفسه فالصلح باطل في الباطن وما يأخذه بالصلح حرام لأنه يأكل مال اخيه بباطله ويستخجه منه بشره وهو في الظاهر صحيح انتبه للفرق هو في الباطن باطل وفي الظاهر صحيح نعم في الباطن وحقيقة الأمر باطل ولا يجوز للأخذ أن يأخذ ما ليس له كما لا يجوز للمنكر أن ينكر ما يعرف أنه عليه فمثلا قال له عندك لي كذا وكذا قال ما أعرف أن عندي لك شيء قال انا متاكد عندك لي الاخر قال اصلح وعياك نصطلح انا ما اعرف ان عندي لك شيء لكن بدل ما تتعبني اعطيك كذا وكذا وتنازل عن دعواك بالنسبة للمدعي اذا كان يعلم انه ليس عند فلان له شيء وانما قال هذا فلان يستحي ولا يحب الرفع للمحاكم ولا المطالبات ولا كذا انا ادعي عليه من اجل ان اصلح نوعياه فهذا حرام على من على المدعي ان يأخذ ريالا واحدة مقابل هذا الصلح حتى ولو كان ذاك بطيب خاطر منه وقال انا احللك واعطيك هذا المبلغ وحللني واحللك فهو لا يكون في حل لأنه يعرف أن فلانا ما عنده له شيء وإنما استغل سماحته وعدم محبته للشكاوي والإحضار للمحاكم ونحو ذلك قال أنا أفتدي هذا وأصلح معك على ألف ريال على مئة ريال على أقل أكثر فالذي أخذ حرام إذا كان المدعى عليه يعلم حقيقة الأمر أن عنده ولكن يعرف أن صاحبه لا بينه له وقال له أصلحنا وإياك هو في حقيقة الأمر يعرف أن عنده هذا الشيء لكن قال أستغل رغبته في عدم الرفع وكذا للمحاكم فأنا أصلح وعياه على بعض الشيء فاصطلح وعياه على بعض الشيء مثلا وتنازل المدعي عن دعواه فهل يبرأ المدعى عليه مما بقي في ذمته لا ما يبرأ قال وهو في الظاهر صحيح يعني في ظاهر الأمر صحيح يعني هذا أخذ المبلغ وهو ماله وذاك اخذ الشيء المتنازل عنه ويتصرف فيه يبيعه يهمه يتصرف فيه لكن في حقيقه الامر الكاذب منهما اثم ويحرم عليه ذلك فالصلح لا يحلل له مال اخيه المسلم انما اذا كان كل واحد منهما صادق في دعواه واصطلح افتداء ورفق احدهما بالاخر عن المشاكل مثلا صح هذا الصلح ولا اثم على احد منهما وانما يأثم الكاذب اذا كان يعلم وهو في الظاهر صحيح يعني من حق اي واحد منهما يتصرف فيما في يده لان ظاهر حال المسلم الصحة ما نقول هذا اصطلحوا عليه يمكن احدهما كاذب ما نشتريه ولا نرغب فيه لا الاصل في المسلم انه ما يكذب وما يفتري على اخيه فالاصل فيه الصحة ظاهر الصحة وله حق التصرف فيه ولنا نحن حق الشراء ممن آل الشيء اليه نعم فإن صالح عن المنكر أجنبي صح فإن كان بإذنه فهو وكيله وقائم مقامه وإن كان بغير إذنه فهو افتداء له وإبراء لذمته من الدين أو الدعوة وذلك فإن صالح عن المنكر أجنبي جاء شخص الى اخر وقال له عندك لي كذا قال ما عندي لك شيء وقال انا متأكد بان عندك لي فلا تنكر قال ما انكر حق واجب وثابت علي لكن ما عندي لك شيء قال اذا لا تلمني اذا طلبتك للشرطة او المحكمة انا سأطالب بحقي سمع هذا الكلام شخص آخر فرغب في إراحة صاحب هذا المدعى عليه قال له وكلني أصلح مع الرجال ولا يطالبك ويتعبك في المحكمة قال اصلح معه في هذه الحال يكون الأجل بماذا وكيل عن المنكر في الحاله الثانيه ما وكله قال لا ما عنده لي شيء ولا عندي له شيء ولو طالب في المحاكم ولو كذا ولو كذا ما ابالي فيه لان ما عندي له شيء فهذا الاجنبي مثلا رفق بصاحبه وما اخبره وذهب الى المدعي قال تعال يا اخي هذا جاري هذا اخي هذا ابني هذا ابي اذا طلبته في المحاكم تعبت واتعبته لكن ابو اصلح روياك على ما تدعي عليه فاصطلح معه فلا بأس في الحال الاولى اذا كان بموافقة المدعى عليه يكون المصالح وكيل عن المدعى عليه وفي الحال الثانية يكون متبرع افتداء وابراء لصاحبه رغبة منه في ابراء صاحبه نعم وذلك جائز بغير اذنه بدليل انه هو جائز سواء كان باذنه او بغير اذنه فان كان باذنه فهو بمثابة الوكيل عنه وان كان بغير اذنه فهو بمثابة المتبرع والمتطوع وطالب الاجر يقول ما احب ان يتعب احدهما صاحبه وانما افتدي هذا بشيء مما لي نعم بدليل أن أبا قتادة قضى دين الميت ولا إذن له لكن بدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه الصحابي لما قدم الميت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه سأل عليه الصلاة والسلام هل عليه دين قالوا نعم درهمان أو ديناران فقال صلوا على صاحبكم وهذا الحديث شأنه عظيم في حقوق العباد وأنه لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في حق الناس حتى وإن لم يطالبوا وإن تركوه فشأنه عظيم يستوفى منه يوم القيامة والنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته عند الله تبارك وتعالى في الصلاة على الجنازة مقبولة فإذا كان عليه حق وحق الآدم لا يسقط لأنه لو كان حقا لله تبارك وتعالى شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد يسقطه الله جل وعلا لكن إذا كان حق لآدم لا الرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن الصلاة على من عليه دين قال صلوا على صاحبكم الصحابة رضي الله عنهم من طيب نفوسهم وشفقت بعضهم على بعض وإيثار بعضهم على بعض اثار غيرهم على أنفسهم رضي الله عنهم قال كيف يحرم هذا المسلم من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عليه من شان درهمين أو دينارين لا أنا اتحملهما فتقدم رضي الله عنه وقال هما علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت هذا الحديث في فوائد عظيمة وكثيرة لكن وجه الاستدلال في سياقه معنا ان ابا هادة رضي الله عنه تحمل الدين عن صاحبه وهو ميت ما اذن ولا منع الرجل ميت ما يقال مثلا ما استاذنه والميت لا اذن له فتحمل ابو قتاده رضي الله عنه الدين عن الميت فاجازه النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما لو جئت الى شخص ما يطالب والدك بشيء وقل تعال يا اخي لا تطالب ابي ابي كبير في السن ومريض ومعه امراض واذا طالبته اتعبته وربما تضاعفت عليه الامراض انا اعطيك ما تطالب به ابي واتنازل قال لا بأس لا وماذا منك كذا ومن برك بابيك انا اتنازل على النصف. انا اطالب والدك بالف ريال مثلا دام من هذه الصفة الطيبة فيك ورغبة في برك بوالدك انا تنازل عن خمسمائة ريال واعطني خمسمائة ريال ويكفيني فهذا جائز وسائر ومقبول لان الولد فعل خيرا نحو ابيه والرجل عنده مرؤة واكرم الولد من اجل بره بابيه وتنازل عن بعض الشيء فهذا حسن فكذلك إذا تحمل الحي عن الميت أو تحمل الحي عن الحي كلاهما سائغ والحمد لله والنبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا قتادة رضي الله عنه على تحمله الدين عن الميت ثم إنه لم يتركه عليه الصلاة والسلام سأله وقال ما فعل الدرهمان أو الديناران قال ما قضيتهما الرجل معدم كنه فقير لكنه مروءه منه اراد ان يتحمل ولو انه فقير ثم قابله مره اخرى فقال قد قضيتهما يا رسول الله قال الان بردت عليه جلدته او الان بردت عليه جلدته يعني يوم حينما سددت الدين عنه حقوق الادميين مبنيه على المشاحه والاستيفاء والاستقصاء يعني حق لله تبارك وتعالى محل العفو والمسامحة والله جل وعلا جواد كريم لكن اذا كان حق ادمي لابد ان يستوفى فحري بالمسلم الحريص على براءه ذمته ان يوفي الحقوق التي عليه قبل مماته او يتصالح مع اصحاب الحقوق ولا يقول اتركها الورثة يتولونها اللي يثبت حقه ويأخذه من الورثة واللي ما يثبت حقه يضيع حقه لا ما يضيع شيء ان ضاع في الدنيا ووثابت طول ابتبهي والمال يأخذه الورثة فكونك تسدد من المال الذي بين يديك وتبرأ ذمتك هذا خير عظيم خير لك من أن يقتسم الورثة المال ويبقى الدين على ذمتك تسدده لا درهم ولا دينار يوم القيامة وإنما بالحسنات والسيئات كيف بالحسنات والسيئات يؤخذ من حسناتك وتعطى للآخرين نفدت الحسنات تقول ما عندي شيء خلاص لا ما في خلاص يؤخذ من سيئاتهم فتطرع عليك فليحذر المسلم حقوق العباد قال وذلك جائز بغير اذنه بدليل ان ما قتادة قضى دين الميت ولا اذن له من هو اللي ولا اذن له الميت ما قال نستأذنها وما نستأذنه خلاص قدم الى ما قدم وما بقي استئذان ولا غيره لكن إن كان بغير إذنه لم يرجع عليه لأن الدين لم يثبت عليه لكن إن كان بغير إذنه ما يرجع عليه ما يأتي إلى جاره مثلا ويقول جاء فلان وطرق عليك الباب واراد منك مبلغ فانا احببت ان لا يتردد عليك واعطيته المبلغ الذي ادعى به ان تعترف به ولا لا قال لا ما اعترف به ما عندي له شيء قال اذا انا سددت عنك سلمني هذا المبلغ هل يطالب لا يقول لا انت متبرع ولا يملك مطالبته الا اذا كان معترف به فنعم لان الدين لم يثبت عليه ولأنه, ولأنه أدى عنه ما يلزمه اداؤه فكان متبرعا يعني كان هذا الذي أدى الحق متبرع لأنه لا يعلم أن المدين معترف بالحق فإن كان يعلم أنه معترف بالحق وذاك معترفه يسجده لكن ما اعترف به ما يلزمه نعم وإن كان بإذنه رجع عليه لانه وكيله وان كان باذنه رجع عليه اذا قال ان فلان إن جاء اليك يطالب بحقه واخشى ان ياتي مره اخرى وانت غير موجود توكلني اسدد عنك قال نعم يا اخي جزاك الله خيرا ان جاء فلان يطالبني بكذا فهو محق وانا عندي لهذا له المبلغ وانا ابحث عنه من فتره طويله لكن ما وجدته ولا اهتديت اليه وما دام جاء يطالب بحقه فان جاء مره اخرى ولم يجدني فسدد عني وكلتك في التسديد عني او وكلتك في الصلح معه انا ما اذكر هذا الشيء لكن وكلتك في الصلح معه فانه يلزمه ان يعطي المسدد المبلغ الذي سدده عنه لانه بمثابه وكيله نعم. وان صالح الاجنبي عن نفسه ليسير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحه الدعوى لم يصح لانه يشتري ملك غيره وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصير الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لم يصح صالح عن نفسه جاء شخص ما يطرق الباب على شخص فجاء جاره وقال ما تريد قال اريد من فلان الف ريال قال عندك عليه اثبات قال ما عندي لكن ما اظنه ينكر فقال يمكن ما يعطيك حقك لكن اصلح وياك انا اعطيك شيء من المبلغ هذا او يكون الحق الذي لك عليه لي. انا اطالب به حظي ورصيبي. قال اعطيك وانا اطالب فلان بالحق يكون الحق لي. قال لم يصح. لم يصح. سواء كان المدعى به عينا او دينا ما دام الرجل ما اعترف فما يصح ان تشتريه انت لم يصح لانه يشتري ملك غيره يعني كأنه يشتري منه ملك غيره يوضح هذا المثال مثلا قال ما الذي اتى بك هنا قال أنا ادعي على فلان بقطيفة عنده قطيفة لي وهي عنده في البيت قال له أنا أصلح معك على قيمة القطيفة وأنا أطالب هذا الرجل بالقطيفة كم تساوي القطيفة قال تساوي الف ريال قال أنا أعطيك عنها خمسمائة ريال وأنا أطالب هذا بالقطيفة يكون المطالبة لي إن حصلت القطيفة فهي لي بألف ريال وإن ما حصلت فيضيع علي نقول هذا لا يصح ومثله لو قال عنده لي ألف ريال قال أنا أعطيك عن الألف خمسمائة ريال ويكون المطالبة بالألف ريال لي قال لا يصح لا هذا ولا هذا لما؟ لا يصح في العين التي هي القطيفة مثلا لأنه عبارة كأنه باع عليه ملك زيت القطيفه في بيت زيت والذي اصطلح معه غيره فكأنه قال ابيع عليك القطيفه اللي في بيت زيد لاني ادعي بها نقول دعواك ما يم ثابته فما يسوغ ان تبيع شيئا لم يثبت لك بعد فحينئذ يكون البيع غير صحيح كذلك لو ادعى دين قال ادعي عليه دين بألف ريال قال انا اعطيك على الالف خمسمائة ريال نقول ما يصح لانه عبارة انه اشترى الف ريال عند فلان بخمسمائة ريال نقد وهذا ما يصح اقرأ وان صالح الاجنبي وان صالح الاجنبي عن نفسه ليصيل الحق له من غير اعتراف للمدعي بصحة الدعوى لم يصح لانه يشتري ملك غيره لأنه يشتري ملك غيره اذا كان المدعى به عين مثل قطيفه او دابه او شيء ما نعم وان اعترف بصحه دعواه والمدعى دين لم يصح لان بيع الدين لا يصح مع الاقرار فمع الانكار اولى وإن اعترف منه وان اعترف بصحه دعواه والمدعاء دين حتى لو كان الذي اشترى ودفع الدراهم يعرف ان صاحبه لا محق ما يصح لانه صالحه على خمسمائة ريال عن الف ريال فجمع في السورة الاولى اذا كان المدعى به عين كأنه اشترى منه عين مال غيره ولا يصح واذا كان المدعى به دين فكانه اشترى منه 500 ريال على هذا ب ريال مثلا نقدا وكلاهما غير صحيح سواء عرف الشاري هذا المتوسط بينهم عرف ثبوت الحق ولم يعرفه فانه في كل الحالين غير صحيح نعم وان كان مثل ما الحاله السابقه هذاك متبرع قال انا اعطيك مثلا عما تدعي به من القطيفه كذا كذا اعطيك عنها كذا وتنازل هذا لا بأس لان فيه تبرع اما اذا قال انا اصلح معك على اني اكحل محلك انا اطالب فلان بالقطيفة نقول لا هذا ما يصح ان كان عينا فكأنك اشتريت منه ملك غيره وإن كان دينا فكأنك اشتريت منه ألف ريال بخمسمائة ريال وسواء عرفت أنت حقيقة الأمر أنه صادق أو لم تعرف في كلا الأحوال إذا صالحت الرجل لتنوب لتكون بمثابته فلا يصح نعم. وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح لأن بيعها لا يصح مع الإقرار فمع الإنكار اولى وإن كان عينا لا يقدر المصالح على تخليصها لم يصح كذلك جاء الرجل وقال أنا أدعي على فلان بهذه القطيفة عند فلان فجاء الرجل الواسطة وقال انا اشتري منك القطيفة هذه كم تساويك او تساوي الف ريال قال انا اشتريها منك واعطيك خمسمائة ريال وخلها لي انا اطالف فلان نقول لا يصح ان كان لا يقدر على تخليصها اما اذا كان يعرف حقيقة الامر ويقدر على تخليصها هذا صح ويرجع الى ما سبق في البيع انه لا يجوز بيع المغصوب الا من احد امرين احد اثنين لا ننسى لا يجوز بيع المغصوب الا على غاصبه او قادر على اخذه هذه مثلها واحد غاصب وصاحبه المغصوب من ضعيف فذهب وباعها على من يستطيع أخذها من الغاصب فالبيع صحيح لأنه باعها على من يملك ويقدر على استخلاصها فكذلك هنا وإن كان يقدر على استنقاذها صح يعني اشتراها الرجل الثالث من من هي عنده ويستطيع أن يخلصها ممن هي عنده اشتراها ممن يدعي بها على أن يستلمها ممن هي عنده اقرأ وإن كان يقدر وإن كان يقدر على استنقاذها صح لانه اشترى منه ما له الممكن تسل تسلمه فصح كما قلنا في بيع المغصوب كما قلنا في بيع المغصوب انه لا يصح بيع المغصوب الا على احد اثنين الغاصب قال انا غصبت منك كذا وكذا قبل خمس سنوات والان انا نادم والذي اعطيتني تلف او غصبته منك تلف او موجود لكن يا اخي اريد اشتريها منك هل يصح البيع هذا نعم